قُل لَّنْ يَنفَعَكُم مَّالٌ لَّا يُنفِقُونَ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَوْلًا مِّنَ اللَّهِ فَإِنْ كَذَّبَ بِهِ وَيَسْخَرْ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ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 وما شَهِدْنَا مَا شَهِدَ عَلَيْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَالسَّنَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالنَّهْيَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالُوا لَبِئْسَ مَا سَوَّلْتُمْ أنفسكم أمرا فطبر جميل عسى الله أن يأسيني بهم جميعا إنه هو العلم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيماه من الحزن فهو تضيب قالوا تَم الله تَسْتَذْكُرُ يوسف حَتَّى تَكُونَ حَرظًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى الله وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ